Huh? Um. ونبوع في <تصفيق> نللي خلق <تصفيق> قام Yolculuk. my mind. İzlediğiniz için بقدر الناس أي أخلق أم لا بل إنما إذا أراب شيئاً أن يقوم له كن فيكون Subahana